أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنت أنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروه وذتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حث سَأَتَفِيَ لَكُمُ الْخَيْقُ الْأَفِيضُ مِنَ الْخَيْقِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَلَا 117. تلك حدود الله فلا تقربوها 118. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. ولا تأت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 117. وقتوا البيوت من أبوابها 118. واتقوا الله لعلكم تفلحون 119. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا